117. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 118. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون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 قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض 118. بما كانوا يكسبون 119. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرون لَنكُم لِقَاءُ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون